والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله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 كجزاهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم اجر العاملين